يشهدون الان برنامج النبلاء مع الشيخ ابي اسحاق الحويني يا سيره الخلفاء والنبلاء عود دي جدد في القلب النوار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 مثلا أعلم الناس الدين القرآن والسنة قبل ما أطلع للمسجد إذا كان أنا عارف أن المكان اللي أنا رايحه سيمتلئ بالناس عن بكرة أبيهم نفسي تتفتح كده وأروح وأنا نشيط متشجع والكلام ده إذا دعوني في قرية من القرى أنا أروح المدينة مثلا ممكن يحضر لي مئة يحضر لي مئتين احضر لي عشر تلاف اي اي رقم يعني فيوم يدعوني مثلا انسان يدعوني الى ان انا اذهب الى قرية من القرى والقرية دي كلها على بعضها تلات اربعة تلاف ولا بتاء هيحضر لي مثلا ستين سبعين او ربما يكون العدد اقل من هذا احضر لي مثلا عشرين تلاتين فاقول له لا معلش انا ما اقدرش ايجل ان انا مجهول والكلام ده لكن انا من داخلي العدد ده قليل لا انا عايز الناس تركب بعضها او هما بيسمعوني ماذا ده, ده شوف كيف دخل الداخل على القلب لا ربما يكون هذا العدد القليل أبرك من هذا العدد الكثير فهو اللي عايز أقول الكلام أبو حازم في المسألة دي انظر إلى ما يصلحك أنت ليه لأن أنت لا تحاسب لوحدك ما فيش حدها ينوب عنك الحساب فانظر ما يصلحك واعلم أن الناس لن ترضى عشان ترضي كل الناس ما تقدرش ترضي كل الناس لابد أن يغضر عليك طائفة من الخلق إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلازال غضانا علي لآمها ما لازم واحد يغضر عليك وواحد يرضى عنك فأنت أنظر إلى ما ينفعك ويأظن يعني القصة المشهورة أو القصة التجوحة بقى لما هو وابن ركب الحمار فالناس قالوا يا ما عندهمش رحمة شوف الحمار عمالي ينهج ازاي وبتاعه هتطلع روح من العجلين اللي راجبين دول فعشان برده قالوا ايه اعمل اب نازل وركب الولد قالوا شوف الود قال ليه للأدب ابوه نازل وهو راكب اعمل اب راكب نزل نازل قالوا شوف الرجل اللي ما عندهش رحمة ابنه ده ماشي هو راكب قاموا نازلين للتنين مع الحمار قال شوف المجانين دول الحمار ماشي فاضي وهما هو اللي كان فاضل ان نجوح هيشيل الحمار يجي الحمار على اكتافه عشان بقى ايه يبقى جنال رسمي بقى فهو ما حد هيرضي حد يعني انت اذا كنت هتعمل اي تصرف مش هترضى لا ده ولا ده فا ايه ابحث عما ينفعك وعما يصلحك حتى لو اغضب الناس مش المقصود بكلام ابي حازم ان انا ممكن اعمل شيء من المستحبات وافط عشان الناس في بعضها واعمل مصيبه لا اللي مش المقصود كده مقصود كلام ابي حازم طبعا, ده طبعا داخل يمكن نتكلم تحت كتير في مسألة المصلحة والمضرة ومتى يرضى المرء بالضرر اليسير الذي يقع عليه في سبيل إيجاد مصلحة مثلا راجحة عند الناس ده, ده موضوع ثاني لكن أبو حازم لا يتكلم في هذا المعلوم كذلك الكلام أبي حازم يدخل تحتيه بقى تحتيه لا تؤثر أحدا باعمال البر بحث عن ما يصلحه ساعات كده الواحد مررته بتدفقع من اثنين وقفين في الصف اثنين جوين على فرجة في الصف واحد والله لا, لا والله لا تفضل قال يقول له لا والله لا انت لا تفضل انا ما تفضلت انت لا تفضل واحيانا البعض الناس بيفعلوها معي او يفعلها مع المشايخ يكون الكلام يبقى وقف في الصف الاول وانا وقف في الصف الثاني. فيقوم يصر ان هو يسيب مكانه في الصف الاول علشان انا اخد مكان فانا اقنبيه برفق اقول 내 ابن لا تترك مكانك. يومص والله العظيم لازم تقف مكان أخراس أنت حر وأفتنى مكان لا. في حد من أهل ممن عنده يقضت الآخرة ممكن يعمل العملة دي ما فيش حد ممكن يعملها أبدا ده الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لا عليه يستهم يعني أرعة. نعمل قرعة نعمل قرعة انا دخلت لقيت الصف كامل مع ده فرج واحد انا وواحد انا ماسمحلوش انه ياخد الفرج دي ابدا ايه خلاص اختلفنا وهنعمل مشكلة نعمل قرعة مالك ولا كتاب انت بقى ملك ولا كتابة نشوف بقى لان انا عايز المكان ده ازاي تؤثر احدا بعمل من اعمال البر ده نوع من الغفلة وبرضه في حديث ابي رايب الصحيحين لو يعلم الناس ما في الصف الاول لكانت قرعة وفي حديث ابي سعيد عند الامام مسلم الرسول عليه الصلاه والسلام راى رجالا في مؤخ في مؤخره المسجد ناس كده بيتلكعوا كده الصف الاول لسه الاقامه بتقام ولسه الناس رايحين في الصف الاول ده عمليه مرتج بقى من ورا عمليه هز الاحم وباء ومش عارف ايه وبتا وما يجريش او مش حريص على ان يكون في الصف الاول فالرسول عليه الصلاه والسلام شاف جماعه كده في الصف بقى بقى بقى في اخر المسجد يعني والمفترض أنه يبادر عشان يملى الصف الأول ياخده قبل الت... فقال لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى كذلك برضو في حديث سهل بن سعد السعيد في الصحيحين أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الأشياخ وكان غلام عن يمينه والغلام ده هو ابن عباس رضي الله عنهما والأشياخ عن شماله الأشياخ دول سمي منهم أبو بكر الصديق كما في حديث أنس رضي الله عنه برضو في البخاري وغيره وسمي منهم عمر وسمي منه عبد الرحمن بن عوف واللي كان قاعد على يمني النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس فعشان كده قال إيه الأشياخ اللهم إيه الناس أصحاب الهيئات أصحاب الوجوه فأخذ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 فابن عباس جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم ووعدين خالد الموليد جلس عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام فقيل هذا لبن أهداه لك فلان فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم استأذن ابن عباس أن يعطي خالدا قال له الشربة لك يعني المفروض أنت لا تشرب فيعني في إن أذنت أعطيته إيه خالدا في حديث سلم سعد في الصحيحين ان الغلام لم يسميه في رواية البخير وإن كان سميه في رواية أخرى إنه ابن عباس برضو قصة واحدة وكان الأشياخ عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام يعيز يوقر بقى الأشياخ ويديهم هما اللي شربوا الأول لأنهم أسن من ابن عباس وأعظم مكانة وأقدموا هجرة وإلى آخره فبيستأذن مين؟ ابن عباس ان هو يعطي الأشياخ عن يساره فقال ابن عباس والله لا أوثر بسؤرك أحدا انا ما فيش حد يشرب وراك انا أشرب مكانك أديها ليه ليه أنا أولى بيها أشوف من عباس يقز برغم أنه لا يشرب أو بكر الصديق مثلا لكنه أبى إلا أن يشرب لأن الصحابة كانوا برضو المسألة دي عندهم كان لها شأن كان لها شأن حتى أنه يشرب مكان النبي عليه الصلاة والسلام كان لها شأن وطبعا ده قانون الحب قانون الحب يقتضي ذلك الجماعة اللي عملين يقول لك بصاق النبي ومش عارفين الكلام اللي أنا قلت الحلقة اللي فات وارفنينوا الكلام ده لا الصحابة كانوا بيعملوا كده زي حديث ابي ايوب الانصاري اللي هو صحيح مسلم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة اول ما دخل المدينة فنزل في دار ابي ايوب الانصاري ودار ابي ايوب الانصاري كانت بتتألك من طابقين طابق ارضي وطابق علوي فابو ايوب قال للنبي عليه الصلاة والسلام يعني اسعد الى فوق فقال له النبي صلى الله عليه السفل ارفق بنا يغشاني اصحابي بلاش اطلع هو لو طلع كل واحد عايز النبي صلى الله عليه وسلم من تحت فعشان حرمه البيت هي قال السفل ارفقوا يعني الدور الارضي افضل وفعلا جلس النبي صلى اليوم الاولاني في الدور الأرضي وصعد ابو ايوب الانصاري ومراته على في الدور الثاني ابو ايوب الانصاري طبعا رجل بقى ابو حب النبي عليه الصلاه والسلام ماشي على السقيفة بقى من فوق فزع ازاي انا امشي على سقيفة وراس الرسول تحتها ازاي انا رجلي تبقى فوق وراس الرسول تحت في الدور اللي تحت لما فزع بقى ام راكن في ركن بقى من الدور ده هو امراته حبثوا نفسهم في الوقت التبراني بقى الحاجة اللي خلتهم يتحركوا ان انكسر حب زير يعني زير ميا انكسر وخشوا ان الماء ينزل على رأس النبي صلى الله عليه وسلم أم مجففين المية دي باللحافة بتاعه؟ قال والله جففناه والله ما لنا لحاف انا ومرأتي غير هذا اللحاف خشية أن ينزل على رأس النبي صلى الله عليه وسلم شيء من المن الشاهد قال وكنت أرسل طبعا الصبح يعني نزل النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا أعلى سقيفة انت تحتها أبدا اصعد إلى فوق سعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى فوق كان أبو أيوب الأنصار وامراته يبعاثوا الأكل للرسول عليه السلام وما يرضو الشكل الحد من الأكل ينزل من فوق فيقول أبو أيوب فنتحرى مواضع أصابعه وفامه مواضع أصابعه كلمين؟ كلم الحتة دي يوم يكل من نفس, نفس الموضع شرب من هنا يوم يشرب من نفس الموضع اللي, اللي الرسول عليه الصلاة والسلام شرب منه قال فأرسلت إليه ذاته من ثوما أو قال بصلا فلم يأكل منه قال ففزعت